Kutib عليكم القتال وهو كره <ترجمة> لكم وعسى أن تكره <ترجمة> شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكره رغ شيءَيأَبُ وَخَيير لَكُسَ أَن ت حِبُ شَ وَهُ وَشَركُم وَلهَُّ يَ لَم وَأَن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 صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أجله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزايون يقاتلونكم حتى يروا ومن يرتد منكم عن ديني فيمت هو ضال وكفر فاولئك حيفظا اما فألاائك ح في فت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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا وَيَسْتَغْرُونَكَ مَنْ فِي قُلُوبِهِ الْعُفُو كَانَ نِعْمَ بَيْنُ اللَّهِ وَكُمُ الْآيَاتِ لعلكم